وكلمه الأحجار والعجم والحصا وتكلم هذا النوع ليس برايبي برايبي برايبي وحن له الجذع القديم تحزما فإن في رط الحب أدها المصائب المصائب المصائب وكلما هو العجار والعج والحصى وتكلي ومدم نوع ليس يراعي بالراعي بالراعي وحمل له الجور قديم تحلثنا علينا في خلق الحب اذهل وأعجبت تلك البدر ينشق عنده وما هو في عجازه من عجائب عجائب عجائب عجائب عجائب عجائب وشق له جبل saqtına cddri il sman fiaa xir markubin veyaa xir sevdiği mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi Belirleytir tüm müjaddilin, kucuğumun temada, خلق أسماء مدحة تبين ما أعطى له حكم المناقب رؤوف رحيم أحمد ومحمد مقافا ومفضال يسمى ol kanama bulaklar var onu yol alsa ثاروا فتنة جاهلياً يقود ببحر زاخر من كتائبي يقوم لدفع البأس أسرع قومي بجيش من الأبطال غر السلاهي أشد يوم البأس من كل بسلا ومن كل قرن بالأسنة لاعب لاعب لاعب توارث إقداما ونبلا وجرأة النفوسهم من أمها النجائب وكلمه الأحجار والعرض والحص. هذا النوع ليس برائب برائب بلاي وحن له الرجل القديم تحزننا